بُوكتُو. بَسَرْتْ. خمسة وستون. خمسة وستون. نَقارات مَكْبَكِ دو. النَّفِي اثنان. النَّفِي اثنان. كَيَّة أَنْعُوَثِي مَهْنِعِي هَاء. هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ جي نہیں اس کی قیمت کےبل 100 یورو ہے۔ ل یہ کلف 200 یورو فقط۔ لا یہ کلف 100 یورو فقط۔ لیکن میرے پاس کےبل 50 ہی ہے۔ لیکن معي 50 فقط لكن معي 50 فقط کیا تمہارا ہو گیا هل صرت جاهزا هل صرت جاهزا نہیں ابھی نہیں لا ليس بعد لا ليس بعد پر میرا खत्म होने ही वाला है लेकिन, लेकिन क्या तुम और सूप लेना चाहोगी हल तुरी शोरबा हल من शोरभा नहीं मुझे और नहीं चाहिए ल لا اريد اكثر لا لا اريد اكثر پر ایک اك اور ائس کریم لكن ائس كريم اخر لكن ائس كريم اخر کیا تم یہاں کئی ورشوں سے رہ ره رہی ہو هل صار لك مده طويله وانت تسكن هنا هل صار لك مده طويله هو انت تسكن هنا؟ نهي. ابھی কেবল ایک مہینے سے. لا صار لي شهر واحد. لا صار لي شهر واحد. لكن ما كافي لوگوں کو پہچانتی ہوں. وقد صرت اعرف الكثيرين. وقد صرت اعرف الكثيرين. क्या तुम कल घर जाने वाली हो? होदन इला, इला नहीं इस हफ्ते की समाप्ति तक तो नहीं लगत फिलौतला तिलौतला अलबुआइया लेकिन मैं احدو كو واپس اني والكنني سارجع يوم الاحد ولكني سارجع يوم الاحد کیا تمہاری بیٹی বয়স্ক ہو چکی ہے هل قد بلغت ابنتك سن الرشد هل قد بلغت ابنتك سن الرشد نہیں <سؤال> वह केवल सत्रह वर्ष की है लिया बलगत अल बलासर लेकिन अभी से ही उसका एक दोस्त हैदीक पुस्तक और पाठ देखने के लिए कृपया डब्ल्यू पर जाइए